بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. منقِع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم مع تفسير سورة البقرة من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الطالع.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 وكل بدعةٍ ضلالة وكل ظلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله ما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في تفسير سورة البقرة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله تحدثنا في الأسابيع الماضية عن الآيات الخمس الأول من سورة البقرة وهذه الآيات تتحدث عن صفات المتقين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء وأسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله تحدثنا في الإسبوع الماضي عن صفات المتقين من خلال تفسير قول رب العالمين جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا الكتاب القرآن لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مع أن المنتفعين بالهداية الناس أجمعين ليس أهل التقى فحسب الذين أنتفعون بهذا الكتاب العظيم بالقرآن كل الناس كما قال الله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها يعني أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام منذر من يخشاها أي من يخافها ولكن هو منذر للناس أجمعين عليه الصلاة والسلام ولكن معنى الآية إن المنتفعين بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين ذكرهم الله في الآية إنما أنت منذر من يخشاها كقوله تعالى هدى للمتقين أي أن المنتفعين بهذه الهداية هم أهل التقى فحسب هم المنتفعون بهذه الهداية أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من يا رب؟ من هؤلاء؟ ما هي صفاتهم؟ قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي بما أنزل إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبلك أي على الأنبياء من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أن يتيقنون ثم قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أي الفائزون فأهل التقى هم الفائزون ثم ذكرنا بعد ذلك في الإسبوع الماضي بعض صفات هؤلاء ليس في البقرة فحسب بل في بقية آيات القرآن الكريم تحدثنا عن كل صفات المتقين في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى هنا قد يسأل سائل فيقول بعد أن تعرفنا على معنى التقوى وعلى أهميتها وشرفها ثم أجبنا على هذا السؤال كيف تقل عبد ربه سبحانه وتعالى وتعرفنا على صفات المتقين قد يسأل سائل فيقول طب ما هي الثمرة التي ستعود علي في الدنيا إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى في عملي وفي حياتي ما هي الثمرة التي ستعود علي في الدنيا وأيضاً ما هي الثمرة التي ستعود علي في الآخرة يوم القيامة الجواب من الثمرات العاجلة التي يعجلها الله للمتقين في الحياة الدنيا أولا المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب العبد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال ابن عباس رضي الله عنهما يجعل له مخرجا أن ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة إذا أردت أن يوسع الله لك في رزقك وأن ينجيك سبحانه وتعالى من كل ضيق ومن كل هم وأن يخرجك من هذه الهموم وهذه الكروب فعليك بتقوى الله تعالى في المطعم والمشرب أن تتق الله في حياتك أن تتق الله في نفسك أن تتق الله في طعامك في شرابك في دعائك في حياتك قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وكانت هذه وصيته عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا كان دائما ما يقول اتق الله حيث ما كن أي في السر والعلن حيث يراك الناس وحيث لا يرونك اجعل ربك سبحانه وتعالى رخيب عليه الشباب الذين يدخلون على المواقع الإباحية أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق رداً جميلة وأن يرد المسؤولين في بلادنا الذين يدمرون شبابنا ويتعمدون ذلك مع أنه قد أخذت بعض الأحكام القضائية لغلق هذه المواقع الإباحية أحكام نافذة في القضاء الإداري وغير ذلك ولم تنفذ إلى ساعتنا هذه لا ينفذون إلا ما يأتي على أهوائهم وحسبنا الله ونعم الوكيل فانت عبد الله اجعل ربك سبحانه وتعالى رقيب عليه في كل عمل تقدم عليه فمن ثمرات التقوى العاجلة في الدنيا المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب من حيث لا تدري تجد هذا يأتيك بمال. بمال أكنش عامل حساب هذا المال بمال. هذا يأتيك بمال. بمال كنت ناس المال اللي عندي فلان بمال. الفلوس اللي عندي علان بمال. تأتي لك في وقت أنت في أمس الحاجة إليه الله سبحانه وتعالى يوسع لك في الرزق يأتي لك بالرزق من حيث لا تحتسب ثانيا السهولة واليسر في كل أمر قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسره الله يسهل لك الأمور يسهل لك الأحوال حينما تقدم على فعل أي شيء رايح تعمل مشروع من مشاريع الدنيا الدنيا متأفلة قدامك تجد ربك سبحانه وتعالى إذا اتقيته وخشيته جل وعلا يسهل لك الأمور والأحوال قال مقاتل رحمه الله معنى الآية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى أي ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرى في توفيقه للطاعة الله جل وعلا يوفقك للطاعة يوفقك في أعمال الدنيا يوفقك حينما تريد أن تتزوج بالمرأة الصالحة يعينك على هذا الأمر حينما تريد المرأة الرجل الصالح تعان على هذا الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وسهولة في كل أمر من أمور الدنيا ثالثا تيسير تعلم العلم النافع إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى في حياتك اعلم أن الله سيسر لك العلم النافع بدليل قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اعاوز تتعلم علم ينفعك في دنياك وأخرى اتق لها أولا يعني هذا الذي يتعلم العلم ولا يخشى الله سبحانه وتعالى هذا العلم مردود عليه كما قال بعض السلف إنما العلم الخشية إنما العلم الخشية فعاوز تتعلم علم ينفعك في دنياك وأخرى ابقى تتق الله أولاً واتق الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قال الشيخ العلامة محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية كرر لفظ الجلاله هنا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم قال هذا التكرار تكرار لفظ الجلالة قال رحمه الله تعالى لكمال التذكير وقوة التأثير كرر لفظ الجلالة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لكمال التذكير وقوة التأثير من الله سبحانه وتعالى وقال رحمه الله تعالى معنى الآية أي اتقوا الله في جميع ما أمركم به وفي جميع ما نهاكم عنه وسيعلمكم سبحانه وتعالى علما ينفعكم في دنياكم وأخراكم ورابعا من ثمرات التقوى العاجلة التي يعجلها الله للعبد في الدنيا إطلاق نور البصيرة قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانة يعني إيه فرقانة يعني نورة تستطيعون أن تميزوا بين الحق والباطل تقوى الله تعالى في الأمور كلها تعطي صاحبها نوراً يستطيع أن يفرق بين دقائق الأمور بين دقائق الشبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانة خامسا من ثمرات التقوى العاجلة التي يعجلها الله للعبد في الدنيا محبة الله ومحبة الملائكة والقبول في الأرض قال تعالى بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب من المتقين اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ردي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض إب أعوذ ربنا يحبك وأيضاً أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح يحبونك بد أن تتق الله سبحانه وتعالى في أقوالك وأعمالك وأفعالك في حركاتك وسكناتك اتق الله في السر والعلن فقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين يداومون على الأعمال الصالحة بهذه المودة وهذه المحبة قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة يعني إيه ودة؟ قال ابن عباس كما نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى قال ابن كثير قال ابن عباس رضي الله عنهما ودة أي حب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة أي حب يحب الله فيك العباد يوضع لك القبول في الأرض ليس من أهل الفساد وأهل الفسق كلا بل من أهل الصلاح يحبونك أيضا من ثمرات التقوى العاجلة سادسا نصرة الله وتأييده وتسديده للمتقين في الحياة الدنيا وهي المعية المقصودة بقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله معه مع المتقين هذه معية التأييد معية التزديد معية النص من الله سبحانه وتعالى الله معك الله معك ومن معه الله لن يهزم أبدا لن يهزم أبدا الله معك يا من اتقيت الله في حياتك يا من اتقيت الله في نفسك يا من اتقيت الله في أهلك يا من اتقيت الله في حياتك الله معك واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين معنى الآية أن الله يؤيد هؤلاء أن الله يسدد هؤلاء أن الله ينصر هؤلاء وهذه المعية هي معية الله لأنبيائه ومعية الله لأوليائه وهي معية للمتقين والصابرين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين سابعا من ثمرات التقوى العاجلة البركات من السماء والأرض لو اتقيت الله في حياتك اعلم أن الله سينزل عليك البركات وسينزل عليك النفحات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا أي آمنوا بالله ورسله واتقوا أي اتقوا الكفر والمعاصي من النتيجة يا رب لو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه بركات أم بركة؟ بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب من كل مكان من كل طريق قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذه الآية كقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدق أيضا من هذه الثمرات العاجلة التي يعجلها الله للمتقين في الدنيا البشرى وهي الرؤية الصالحة يراها المسلم في منامه أو ترى له وثناء الخلق ومحبتهم لهذا العبد قال تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم يا رب؟ منهم هم أولياء الله؟ قال بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون إذ من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً ما لهم يا رب؟ ماذا لهم؟ ما أعددت لهم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم إيه؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخلق الله فالبشرى قال الزمخشري رحمه الله وغفر له البشرى في الدنيا ما بشر الله به المؤمنين المتقين في غير موضع من كتابه الكريم وورد عن نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له وهذا الحديث رواه الترمزي وغيره وهو حديث صحيح وورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وقيل أيضا البشرى هي محبة الناس له محبة الناس لك هذه بشارة تبشرك الله بها في الدنيا وثناء الخلق عليك إنها بشارة كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس لا يرأي بعمله يبتغي بعمله وجه الله ولكن حينما يعمل العمل لله يثني عليه الخلق صل بالناس وصوته جميل صوته عثن فأثنى عليه البعض قال له جزيت خيرا صوتك ندي أنت تحقك القرآن في قلوبنا أستشعر وراءك بحلاوة القرآن هذا الثناء قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشر المؤمن تلك عاجل بشر المؤمنين هذه بشارة يبشر الله بها المؤمنين في الحياة الدنيا أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء أيضا من هذه الثمرات العاجلة التي يعجلها الله للمتقين في الدنيا الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الله محيط بالأعداء فلا حول ولا قوة لهم إلا به فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى فيرشد الله جل وعلا كما قال الحافظ ابن كثير يرشد جل وعلا إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصب والتقوى والتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو محيط بالأعداء مكر هؤلاء الأعداء ومكر هؤلاء الخبثاء ممن هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا مكرهم سيعود عليهم إن شاء الله تعالى سيحيق المكر السيء بأهله إن شاء الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإن تصبروا وتدقوا لا يضركم كيدهم شيئا الكيد الذي نراه اليوم من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بكل غطرسة وبجاحة ولا يريد أن يسلم السلطة لرجل مدني منتخب يريد أن يبقى على رأس السلطة وأن يجعل دولة فوق الدولة ودولة فوق رئيس الجمهورية بهذا المجلس الوطني المشؤوم مجلس الدفاع الوطني الذي يريد أن يفرضه حتما وبالقوة على هذا الشعب هذا المجلس الذي يتكون من خمسة عشر شخصا تسعة من المجلس العسكري من قادة هذا المجلس والعاشر وزير الداخلية والخمسة الآخرون رئيس الجمهورية وأربع من المدنيين خمستاشر شخص أغلبية ساحقة للعسكر لو أراد رئيس الجمهورية أن يتخذ أي قرار لابد أن يرجع للمجلس الوطني هذا مجلس الدفاع الوطني طيب الأغلبية للعسكر رئيس الجمهورية هذا لا قيمة له بلا صلاعيات وهذا الذي ينادي به إخواننا الآن في الميدان وحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين يلتفون على الإرادة الشعبية وعلى الإرادة الشرعية حسبنا الله ونعم الوكيل لا نملك غيرها ولا نعتمد إلا على ربنا وخالقنا أمام هذا التآمر يريدون أن نضيعوا البلد دمرونا ونهبون وسلبون اقتصاد دمر الدين الداخلي تجاوز التريليون الداخلي ليس الخارجي البورص يوميا في هبوط ماذا تريدون لماذا هذا التأجيل لهذه النتيجة النتيجة معروفة ومحسومة وأعلنها قضاء مزهاء وهي حركة قضاء من أجل مصر أعلنوها لماذا هذا الالتفاف على هذه الإرادة الشعبية وعلى هذه الشرعية ولكن إن شاء الله تعالى كما مكر زعيمهم الأكبر مبارك و. التف على الإرادة الشعبية وأذله الله سبحانه وتعالى ورأينا فيه العظات والعبر سنرى في هؤلاء الذين يتغطرصون الآن ويتكلمون مع الشعب بصورة ما رأيناها حتى في عهد مبارك حتى في عهد الاستبداد والظلم والدكتاتورية يعني إيه اعلان دستوري مكمل بالعفية وبالقوة يعني ايه يعني يعني ايه ضبطية قضائية بالقوة نحن لا نملك الآن إلا الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل وأيضا أن نحافظ على سلمية الثورة فلا أحد يقول بإراقة الدماء كلا والله وبلدنا إن شاء الله تعالى ليست كسورية وغيرها من البلدان فجيشنا جيش حر هم أبناؤنا وإخواننا هم خيرة شباب هذا البلد نحسبهم على خير وحتى لو طلب من بعضهم أن يضرب شعبه بالنار فلن يحدث إن شاء الله تعالى ونذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة حرمة الدم والله حتى لو كان نصرانيا فأعطي الأمان في هذا البلد فلا يجوز الاعتداء عليه بغير وجه حق قال عليه الصلاة والسلام من امن رجلا على دمه فقتله اعطي لواء الغدر يوم القيامة وفي رواية فانا بريء منه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح فالذين يدندنون الان في وسائل الاعلام من الاعلاميين الكذابين الافاكين الذين يقبضون الملايين المملينة ليزيفوا إرادة هذا الشعب الذكي الأبي الواعي يريدون تزييف الإرادة هؤلاء الذين يقولون لو هذا الآخر شفيق نجح هيولعوا في البلد لا ما بنولعش في البلد ولا حاجة احنا هنقف وقفة سلمية كما حدث من قبل ولا نريد أن تتحول بلادنا كالعراق أو سوريا أو غيرها من بلاد الإسلام سنحافظ على سلمية الثورة وهذه مطالب مشروع وحقوق مشروع نطالب بها إخواننا الآن في الميدان أسأل الله أن يؤيدهم بنصره وأن يغزي هؤلاء الظلمة إنه ولي ذلك والقادر عليه عاشراً من هذه الثمرات العاجلة التي يعجلها الله للمتقين في الدنيا حفظ الزرية الضعاف بعناية الله عز وجل قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول قولا سديدا ممكن تموت تبلادك من سيرعى هؤلاء الصغار لو التقيت الله في حياتك سيعين الله سبحانه وتعالى وسيوفق الله جل وعلا عبدا صالحا يقوم برعايتهم من ينفق عليهم من يرعاهم من يحفظهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا حفظ الزرية الضعاف بعناية الله تعالى من ثمرات التقوى العاجلة الحادي عشر من ثمرات التقوى العاجلة أن التقوى سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين قال بعض السلف لو أعلم أن الله يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت التقوى سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة الثاني عشر من هذه الثمرات العاجلة التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم إيه؟ صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ إبقى التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا الثالث عشر من هذه السمرات العاجلة أن الزرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عباده من المغترين، وهذا القول قاله أبو الدرداء رضي الله عنه. بيقول إيه قال الزرة من صاحب تقوى، يعني لو تعمل عمل هو في نظرك قليل. هتصل ركع لله، تتصدق بجنيه على مسكين. الزرة من صاحب تقوى. أفضل من أمثال الجبال عباده من المغترقين اللي مغترق بنفسه وبعبته وبصلاته وبصيامه الحج <تصفيق> الذي يغترق بالعبادة وبالطاعة هذا قد يضيع ثواب هذه الأعمال وما اللي بيتق الله بعد كل عمل من الأعمال الصالحة يقول يا رب تقبل أنا مش عارف ربنا تقبل مني هذا الصيام هذه الصلاة هذا الحج أم لا كما كان يقول عليه الصلاة والسلام هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن يقبل منه لبي صوم بيصلي بيطلع صدقات ولكن خايف لربنا ما يتقبلش منه هذه الأعمال الزرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادا من المغترين فاعلم عبد الله أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه لا ببدنه والتقوى في الحقيقة تقوى الروح لا تقوى الجوارح فأسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد أن تحدثنا عن هذه الثمرات العاجلة التي يعجلها الله للمتقين في الحياة الدنيا طب ما هي الثمرات الأجلة التي يؤجلها الله سبحانه وتعالى للمتقين إلى يوم القيامة أنت لو اتقيت الله في الدنيا ما هي الثمر التي ستعود عليك في الآخرة من هذه الثمرات الأجلة أولاً تكفير السيئات وهو السبب وهو سبب النجاة من النار وعظم الأجر وهو سبب الفوز بدرجات الجنة قال الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إذا اتقيت الله كفر سيئاتك في الآخرة وأعظم لك الأجر وأعظم لك المثوبة أعطاك الثواب الكبير العظيم على العمل اليسير ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ابقى أول ثمرة من ثمرات التقوى الآجلة إيه؟ تكفير السيئات وإيه وعظم الأج ثانيا عز الفوقية يعني إيه عز الفوقية يعني أهل التقى في يوم القيامة يكونون فوق الخلق اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين تقو فوقهم يوم القيامة الله أكبر زين للذين كفروا حتى بدلوا النعمة زين للذين كفروا الحياة الدنيا لحضورها فألهتهم عن رغائب الآخرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين فوقهم يوم القيامة أي أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكافرين وأيضا إن المؤمنين في الآخرة في الغرفات وأن الكافرين في أسفل الدرجات وأن الكافرين في الدرك الأسفل من النار يبقى أهل التقى يكونون فوق الخلق يوم القيامة ثالثا من ثمرات التقوى الآجلة يعني التي يؤجلها الله للآخرة ميراث الجنة لمين؟ للمتقين فهم أحق الناس بها بل هم أهل هذه الجنة بل ما أعد الله الجنة إلا لأصحاب هذه القبة العالية والجوهرة البهية. قال تعالى: تلك الجنة التي نورس من عبادنا. من كان إيه؟ تقياً. وفي قراءة: تلك الجنة التي نورس. يبقى في قراءة نورس وفي قراءة نورس. أي أن أهل التقى هم الورثة الشرعيون للجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا رابعا من ثمرات التقوى الآجلة أن أهل التقى لا يذهبون إلى الجنة سيرا على أقدامهم بل يحشرون إليها ركبانا ركبين ركبين نعم الله تعالى يقرب إليهم الجنة تحية لهم ودفعا لمشقتهم الله يقرب إليهم الجنة قال تعالى وأزلفة الجنة للمتقين غير بعيد قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا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 فالمهر قبل الموت ذو إمكاني يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيماني تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأيضاً يؤكد سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يذهبون إلى الجنة سيراً على أقدامهم بل يحشرون إليها ركباناً والله تعالى يقرب إليهم الجنة تحيةً لهم ودفعًا لمشقتهم فيقول تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أقول تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد خامساً من هذه الثمرات الآجila أن أهل التقى لا يدخلون أدنى درجات الجنة بل يفوزون بأعلى أعلى الدرجات ويفوزون بأفضل النعيم نسأل الله من فضله العظيم اللهم إن نسألك من فضلك العظيم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 رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه يوم يقوم الروح والملائكه في هذا اليوم العظيم المهيب الرهيب الذي يسمع فيه الكل للملك سبحانه وتعالى فما من سائل يومئذ في الكون غيره ولا مجيب سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن للمتقين مفازا قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب والمآب أي المرجع والمنقلب ثم فصل تعالى بعدها ما أجمل في هذه الآية جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها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 أن هؤلاء لا يدخلون أدنى درجات الجنة بل يفوزون بأعلى الدرجات وأفضل النعيم أسأل الله أن يجعلنا منهم أيضاً يبين الله تعالى قرب هؤلاء يوم القيام من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء فيقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قال القرطبي رحمه الله في مقعد صدق أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة أسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها عند ملك مقتدر يقدر على ما يشاء سبحانه وتعالى عند عند ملك مقتدر عندها هنا إنها عدية القربة والزلفة والمكانة والجذب والكرامة والمنزلة. فهؤلاء يفوزون بأعلى درجات الجنة وأفضل نعيم الجنة سادسا من هذه الثمرات الآجلة لأهل التقى أن كل خلة بين المتخالين في غير ذات الله تنقطع في ذلك اليوم يعني لو بتحب واحد لمصلحة هذه المحبة تنقطع في ذلك اليوم في يوم القيامة وتنقلب هذه المحبة إلى عداوة ومقت بدليل قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من المتقين إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وكما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فالشاهد هنا أحبتي في الله أن كل خلة بين المتخالين في ذات الله أي بين المتحابين في غير ذات الله تنقطع في ذلك اليوم وتنقلب إلى عداوة ومقت كما أخبر ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم فالمتقون هم الذين تدوم محبتهم وخلتهم كما قيل ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل ما كان لله دام واتصل إذا كانت محبتك لشخص لله وفي الله دامت هذه المحبة ما كان لله دام واتصل وإذا كانت لمصلحة وما كان لغير الله انقطع وانفصل سابعا وأخيرا من ثمرات التقوى الأجلة التي يؤجلها الله للمتقين إلى يوم القيامة أنهم يسعدون بالصحبة والمحبة وهم يساقون إلى الجنة زمرا زمرا جماعات جماعات جماعة المقربين ثم الأبرار ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونهم كل طائفة مع ما يناسبها الأنبياء مع الأنبياء الصديقون مع أشكالهم الشهداء مع أضرابهم العلماء مع أقرانهم كل صنف مع صنفه كل زمرة مع التي تناسبها قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي جماعات جماعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقوىها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاه اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم اجعلنا اهلا لنصرة دينك اللهم اجعلنا اهلا لنصرة شريعتك اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين اللهم احفظ بلادنا من الفتن اللهم احفظ بلادنا من الفتن اللهم ارفع مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم لا تولي علينا شرارنا بذنوبنا بذنوبنا ومعاصينا لا تولي علينا شرارنا بذنوبنا ومعاصينا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزق بلادنا حاكما صالحا، اللهم ارزقنا حاكما صالحا اللهم لا تولي علينا الظالمين مرة أخرى اللهم لا تولي علينا المفسدين مرة أخرى اللهم لا تولي علينا الظالمين اللهم لا تولي علينا الفاسدين اللهم ارزقنا حاكما صالحا اللهم عليك بالظالمين المفسدين اللهم عليك بالكذابين المنافقين في بلادنا أرن فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك اللهم إن استودعناك بلدنا اللهم إن استودعناك بلدنا اللهم إن استودعناك بلدنا فاحفظها من كل سوء يا رب العالمين اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرج اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرج ومن كل هم من عافية وجعل لأهل سوريا من كل ضيق مخرج ومن كل هم من عافية اللهم حق دماء أإخواننا في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم من أراد بمصر أن فاجعل تدبيره تدميره اللهم من أراد بمصر أن فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم و الله عليكم ورحمه وبركاته